ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان والله غفور لذنوب عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة وهذه الآية الكريمة مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعلم المرء ويدرك أن الأمور بمقاصدها نعم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان ساؤوا فان الله غفور رحيم للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مده لا تزيد عن اربعه اشهر ابتداء من حلفهم وهو ما يعرف بالاله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 وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم رجوع إليه فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق عليم بأحوالهم ومقاصدهم وسيجازيهم عليها اذا إذا علم الإنسان أن ربه سميع عليم فعلى الإنسان أن يراقب أقواله وأفعاله وخواطره فإن السؤال شديد بين يدي الله تعالى نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وفعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم والمطلقات ينتظرن بانفسهن ثلاث حيض لا يتزوجن خلالها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 فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يقيم حدود الله فإن خفتم أن يقيم يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما احتجت به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 وفائهما بما عليهما من الحقوق فليعرض أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرها فإن خاف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما فلا حرج عليهم أن تخلع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل, مقابل طلاقها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 وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لإناس يعلمون أحكامه وحدوده لأنهم هم الذين ينتفعون بها من فوائد الآيات بين الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانا شاملا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزوها المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه وربنا جل جلاله قد أحاط نظام الأسرة بأسجة المتينة من أجل أن لا تتفضع هذه اللبنة وحتى لا يتفضع بيت الزوجية فمن ذلك الرحمة العامة التي أمرنا بها أن نتراحم فيما بيننا وان يصبر بعضنا على بعض وكذلك بعد هذا التدرج لأن المرأة إذا نشدت فإن الزوج يتدرج معها بالموعبة والهجر في البيت ثم الهجر خارج البيت ثم الضرب اليسير وإن لم ينفع هذا فثمه سياج آخر وهما الحكمان إن يريد خيرا يوفق الله بينهما فإن لم ينفع هذا والطر إلى الطلاق فلا يتعجل في طلاقها حتى يطلقها طلاق السنة بأن يطلقها في طهر لم يمسها فيه فإذا طلقها صار الطلاق رجعيا فهي تبقى في بيت الزوجية حتى تحيظ ثلاث حيض وإذا كانت حاملا حتى تضع حملها فإن لم يراجعها في تلكم المدة فإنها ستبين من فهذه السجة المسينة للمحافظة على بيت الزوجية من التفضع أسأل الله أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين وأسأل الله أن لا يحوجنا إلى أحد من خلقه وأن يرحمنا وأن يرحم غربتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته